وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَنْفِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَتَطْقِلَ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَالَ اللَّهِ مُبْدِيٌّ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَالَ اللَّهِ مُبْدِيٌّ وَتَخْشَنَّ سَوَالَ اللَّهِ أَحَق وأن تخشا فلمّا قضى زيدٌ منها وترًا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج زَوَّجْنَاكَ هَالكَي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلو من قبل وكان أمر الله قد رمّ قدره. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ بَدَا أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا